أنها خالدين في جاب بإذن ربهم بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا إذن ربهم في إذن ربهم تحية فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشيرة طيبة أصلها تؤتي أكلها كل حين أَلَمْ تَرَ فَضَرَبَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا أصل them them ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتست من فوق للضماء يثبت الله الذين فَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمًا دَارَ الْبَوَارِ يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين event. Altyazı M.K. سجيري في البحر بأمره، وسخر لكم للنهر، وسخر لكم. والشمس والقمر ذائبين وسق أرى لكم الليل والنار Altyazı M.K. The... إِنَّ النَّاسَ لَضَالُّ I know that مه مُرَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَدَأَ مِنَ وَجْنُ بَنِي وَبَنِي يَأْنَحُ Hold on. بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ceremonial غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدتم. الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسما ربنا وتقبل دعاء ساب صدق الله العظيم